وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها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 هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم ومماتهم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اكْتُبُوا آبَاءَنَا صَادِقِينَ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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة داثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 وق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندر م الساعة قلتم ما ندر م الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقين وبدأ لهم سيئات ما عملوا